بسم من الشيطان الرجيم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبائمنهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحت وقالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا اوضروا لا نقتبس من نوركم فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألنكم معكم قادرون وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمان حتى جاءت اكمنا فاليوم لا يؤخذ منكم في ضيعه ولا من الذين كفروا ما وااكمنا المصير ألم يأمن الذين آمنوا أن قلوبهم أن قلوبهم لذكر الله لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون